لم تر أن الله أنزل من السماء <تصفيق> فرج الن بتَ ماتِم تَن فًانهَا وَمِنَ جِب دواب والأنعام مختلف ألوام كذلك إن Oh ثم أمرتنا الكتاب الذين طفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وَبِنُهُ النُّقُوتَ صِدْ فيها يحلون فيها من اسماء من ذهب و لؤلؤ No <laughs>